ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكِرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينة ام تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُ شَيْئًا وَلَا تَرَىٰ أَكْثَرَهُمْ كَافِرِينَ طوب عليه من خليل ولاكاب ولاكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا مَنَعَكُم عَنْهُ فَانتَهُوا وَتَنقُ الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا تَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُ اللهُ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَضَرَّونِ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُؤْسِرُونَ مَخَاشُ حَنَفِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ